الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب ثم قمت باب العدد الواحد والاثنان وما يزن فاعلا كثالث كثالثه والعشرات مركبة مذكران مع المذكر وأنشان بيؤنفنا مع المؤنث والثلاثة والتسعه وما بينهما مطلقه والعشرات مفردة بالعكس وتميز المئة وما فلقها مفرد مقصود والعشرات مفرد وما دونها مجموع مخفوض إلا المئة فمفردة وكان الخبرية كالعشرة والمئة والاستفهامية المجروره كالأحد عشر والمئة ولا يميز الواحد والاثنان وفي انتاحا غلم واقول وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود كالقبض والنقب والخبط بمعنى المقبوض والمنقود والمخبوط بدليل قبل لدفت في الأرض عدد سنين والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء والكلام عليها في موضعه أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث والشان في حكمها بالنسبة للتأنيث فأما الأول فإنها في على ثلاثة أقسان القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس وذلك الواحد والاثنان تقول في المذكر واحد واثنان وفي المؤنث واحدة واثنتان قال تعالى وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة حين الوصية اثنان ربنا أمتت اثنتين وحيت اثنتين وكذلك ما كان من العدد على صيرة اسم الفاعل نحو ثالث وثالث ورابع ورابع إلى عشر في المذكر وعشرة في المؤنث قال الله تعالى سيقولون ثلاثة الرابع قلبوهم أهل ثلاثة أوائل ثلاثة والخامسة أم غضب الله عليها أي الشاهد الخامسة الاسم الثاني ما أمة مع المذكر ويذكر مع المؤمن دائماً وثلاثة وتسعة إلى بينهما سواء كانت مركبه مع العشرة اولى تقول في غير ثلاثة رجال لا تسعة رجال قال الله تعالى أن الناس ثلاثة أيام وتقول ثلاثة وقال تعالى أن الناس ثلاثة وتقول في ثلاثة رجلا في ثلاثة وثلاث عشرة بحث في الطائم الثلاث قال الله تعالى عليه تسعة عشر أي ملكا أو خازنا الاسم الثالث ما فيه تفصيل ما هو فإن كانت غير مركبة فهي تسعة والثلاثة وما بينهما تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر وإن كانت مركبة جرت على القياس تذكرت مع المذكر وإنفت مع المؤنث قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عين وتقول عندي إحدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا وأما الثاني وهو التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة أحدها ما لا يحتاج لتمييز أصل وهو الواحد والاثنان لا تقول واحد الرجل ولا رجلين وأما قول فيه ثنتا حنفال فضرورته والثاني ما يحتاج إلى تمييز مدموع مخفوض وهو والعشرة وما بينهما تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نشواته وكذا ما بينهم ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة الماء فإنها يجب أفرادها تقول عندي ثلاث مهاتي. ولا يجب ثلاث مهاتي. ولا ثلاث مئين إلا في الضروره والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهو الأحد عشر التسعة التسعين. وما بينهما إني رأيت أحد عشر كركبة من منه 12 رقيبة ويعدنا موسى ثلاثين لولة وأتمنى عشر وتم نميقات ربه أربعين لولة إنها ذا خلو تسع وتسعين نعجة وأن قوله تعالى وقطعناه عشرة أصباطا فليس أصباطا تنميزا بل بدل من عشرة والتنميز محذيف أي اثنتين عشرة والرابع ما يحتاج الى تنميز المفرد المخفوض وهو المئة والالف تقول عندي رجل وألف رجل ويلتحق بالعدد المنتصب تمييز كم الاستفهاميه وهو أي اي عدد ولا يكون تمييزها الا مفردا تقول كم غلاما عندك ولا يجوز كم غلمانا خلافا للكوفيين والتهق بالعدد المخفوض تنييز كامل خبرية ويسمن دال على عدد النجوول الجنس المقدار يستعمل للتكفير ولهذا إذنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم ويفتقر إلى تنييز مبين جنس المراد به ولكنه لا يكون إلا مخفوض كما ذكرنا ثم طارة يكون مجموعا كتنييز الثلاثة والعشرة وآخرتين وطارة يكون مفردا كتنييز المؤكد ألف وما والخامس ما يحتاج الى تمييز مفرد المنصوب او المخفوض وهو كم استفهاميه المجورة نحو بكم برهم اشتريته فالنصب على الأصل والجرب من المضمرة لا بالإضافة خلافا للسجاد وإنما لم أذكر في المقدمة أن تنميز كم استفاميه وتنميز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منشوب لأنني قد ذكرته في داب التنميز فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضوع المقدمة ومن الله الحمد على إحسانيه وإلى هما ينتوي صرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب تأليف ابن هشان المصري الأنصاري وبتعليق الأستاذ محي الدين عبد الحميد الناشر المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة بصاحبها مصطفى محمد قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سادة أستاذ مادة النحو والصرف كلية اللغة العربية وفيما تدقى من هذا الشريط إلىكم هذه المادة الإضافية معاني الخروث لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وعرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهضه مصر للطبع والنشر بالقاهره تحليل كتاب الحروف مع أن علي بن عيسى الروماني الف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لارسطاليس الذي أشار اليه ابن النبي حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب ارسطاليس على ترتيب حروف اليونانيين أوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف من ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف م باليونانية لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إستاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الخروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين الفاء الكاف أمام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسخ الآتي أم أم أم إن أو أي لا ما, ما و ه بل عن في من قد كي من لو هل هد الحروف التلافية منه نعم بلى ثم جيري خلى رب على سوف إن أن ليت أن الى اذا إذا أي ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا دوما ما ألا أما إن هل لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي اورده يلحظ انه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية ب لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية. فهو يورد بل بعد يا وقد بعد من ومذ بعد هم وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثيه والرباعيه قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف البدائيه كان يرتبها على حسب العامل منها او الهامل على حد تعبيره او التي تعمل النصب معا او التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك او غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك او يغلق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين عامل هو ام هو هامل ثم يرد الاستعمالات, المخت... يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال محاد وما حكي عن ائمتهم كالخليل وسيبويه والنازلي والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بايراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير او اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالباً يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائية والفراء وقد رايته يستشهد بذن جني والربعي ويعلق على رأي من الربعي بأنه قريب مع أن كلا منهما تلميذ لأبي علي الفارسي على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فمنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره ولا أدري بذلك سببا الا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي بقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد اصولا نحوية فان يقول المغمر يرد, يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر، أو يقول لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فعلين. والرماني في كتاب الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين، وقد يسردهما سرداً لا تعليق فيه ولا تعطيب، فلا تكذب دائب تتبين مذهبه النحوي، وقد تجد. ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شابا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وانه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحاه في قراءات للقرآن الكريم فيحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرمامي ينزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة, لا تكو أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيح والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللان بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر فقوله تعالى فلنجد له الرحمن مدى الرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف فإشارات إلى لهجة هدين والحرث كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف، الحروف الإحادية، الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين، في النداء والاستفهام. فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد، لأن منادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد. وإذا استعملت في الاستفهام. فإنها تأتي فيه على اوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد زيد عندك ام عمر ومنها ان يكون انكارا ا زيد امرك بهذا امثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى الله اذن لكم ام على الله تفترون اعد كرين حرم عن الانثوين ومنها ان يكون توبيخا كقوله تعالى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لان الله تعالى علم ان عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك به بحضره قومه ليوبقهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك يكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم يجوز كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إنجاب، وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الانجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك اذا دخلت على ما او لم او ليس كقولك أنا احسنت اليك الم اكرمك الست بخير من زيد والجواب بلى وان شئت قلت الست خيرا من زيد قال جرير الستم خيرا من ركب المطايا واندل العالمين بطون راحي ويكون تسويه وذلك في اربعه مواضع وهي ما ادالي قمت ام قعدت وليت شعري اخرج ام دخل وما ادري ادن ام اقام وسواء علي اغضبت ام رضيت قال الله تعالى صداء علينا أوعظت أن لم تكن من الواعظين وقال حسان ما أبالي أنبد الحزن تيسم أملحاني بظهر غيب لئيم هاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أخر وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهمون وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم اضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وأنبأ بمعنى صاحة والحزم ما غلظ من الأرض لحان ما من انتهت الحاشية وإذا دخلت همزه الاستفهام على همزه الوصل فبقت وسقطت همزه الوصل وان كانت همزه الوصل مع المعرفة مدت ولم تحذف بأن لا يشتبه الاستفهام بالخبر وذلك كقولك اا رجل قال ذلك ام المراه قال الله تعالى آه الله خير أما يشركون واذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين كقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول بالغمة أإن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مستومي حاشيه ذو بضم الراء وتكسر قطعه حبل باليه قال ابو عمرو بن العلاء بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذو مات في اصبهان سنه سبع وعشرة ومئة عن أربعين سنه قال الأصمعي مات ذو الرمه عطشان واتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم تكلم به قوله ومخرج الروح من نفسي إذا احتبرت وفارج الكرب زحزحني عن النار وشاهد أول قصيدة لذرنا والرواية في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجون وفي الأصل خرقاء وهو تحريف وترسمتي وظرت رسومها والصدابة رقة الشوق نسجون مصبوب صبا ووروة توسمتي وتوهمتي بدل ترسمتي انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهنزكين وتدخل بينهما ألفا كقوله أيا ذبيك الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت ام ام سالم حاشيه البيت لبيرمه من قصيدته التي اولها خلولي اعوج اليوم حتى تسلم على طلل بين النقى والاخارم والوعساء في الشاهد ننتهم يقول اانت احسن ام ام سالم انتهت الحاشيه والرابع إن من العرب من يفصل بالألف وينير الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد طرأت القراء بالاوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بان الكافة من بأن لأن ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء والمام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من دامك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أظفت المرور أظفت المرور إلى زيد وتكون للاستعانه كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك أقمت بمكه وكنت بالبصرة قال الشماخ وهم وقوف ينتظرن قضائه بضاح عادات امره وهو ضامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مقتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائده والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التاويل فيه بعد لقبح حذف فاعل ولان الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميره ودع ان تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ما هو حاشية عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضرم كان أسود اعجميا من شعره الحمد لله حمدا لن تطاع له فليس احسانه عنا بمقطوع انشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارد إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلك على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء كما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدا نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المبتدا وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول ابي الحسن وقد قيل الخبر محذوف والباء في موضع الحال وهي متعلقه بمحذوف والتقدير فجزاء سيئه كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف ايضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج مما دخلت فيه الضاء على المفقوم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعه ففيه وجهان احدهما أن تكون الباء للتعديه كقولك ذهبت به في معنى اذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما ان مفاتحه وتنيء بالعصبه اي تنيء العصبه والهمزة والباء متعاقبان في هذا منحن انتهى الوجه الاول